بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَكِتَابٍ مَّصْنُونٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ 점ور <تصفيق> السماء <تصفيق> هذه تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّاتِ وَنَعِيمٍ فَآمِنِينَ بِمَا آتَاهُمُ الرَّبُّ وَقَضَاهُمْ وَوَقَاهُمْ, ووقاهم فوفًا وَزَو جنا بشهورّ والذينَ آموا وَتَّبذُ كِهَتُوا وَلَهُم مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِي غَاكِ سَلَالِقٍ فِي غَا وَلَا تَفِيمُ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَارٌ لَّهُمْ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ الله بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون إن تربطوا فإني معكم من المتربصين أن تأمرهم أحلامهم يأتوا بعديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا أمنه البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفرون أطبئ لحكم ربك فإنك بأعيننا وتبه بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإجبارا